وراسي عينو بترف وراسو بتلب وعقلو فضلو دياوي عينو لي واحدة العين بدي ريحين على البلد اللي مالي حاسس لا ما فيش حاسس في ايه وما تخبش حاسس بمصيبه يا ليل يا ليل مصيبه ما تنشي على يا ليل يا ليل حاسس بمصيبه جايه يا ليل يا ليل مصيبه ما تنشي على بالي لا يا ليل عايزه حاجه حاجه, حاجة تاكلي اكل ايه عايزه اقعد عايزه أفضل. عايزه, أفضل. عايزة أفضل. مش عارفه ليه يا لطيف. يا, لطيف. يا لطيف. جبتك معايا عشان تستني ليله انا يوم فكرت وانا من والليام اللي ذكرك شرف فرحت آماله هذي ايامي علشان انتي انتي بالنور هذا احكي تت و تقول هم ونجي وصلوا وورياه علشان انتي انتي بالنور هذا احكي تت و تقول هم ونجي انتي انتي وتدخلوا هنّ من شمّي وسرقوا اليا دهود عشان أنتي أنكوا من